بسم الله الرحمن الرحيم دار الصحابة للانتاج الاعلامي والتوزيع يسرها ان تقدم لكم يَشْجَعُ الصَّوْرُ الْقُرآنَ أَفَلَايَشْجَعُ الصَّوْرُ الْقُرآنَ أَمْ عَلَى خُلُقٍ ما قال ليحفظ ما قال ليقرأ ما قال ليسمع الا ان الله عز وجل يختار شي واحد ليتدبروا اياته وليتذكر من هم يا رب وليتذكروا ان الالباء فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقَالُ لَكُمْ وَأُطَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أَفَلَا يَتَذْكَرُونَ الْقُرْآنِ لِفَضِيلَكِ الشَّيْءِ حَبْلِ الْمَحْسِنِ أَحْسِنِ الحمد لله الرحمن الرحيم نالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين وأصلي وأسلم على المبعوذ رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي له أما بعد أحبة الفضلاء ليقول رب جل جلاله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أن على قلوب دع ابليس يجاوب عني وعنك في كل الاسئلة اللي السؤال والله يا جماعة ضيعنا ابليس كل الاسئلة هو يجيب عليها كل الاسئلة هي يجيب عليها وإذا يوم القيام بيسألك الله أنت ولم يجيب عنك إذا سمعنا آيات جنة الكل فينا يصور لها ابليس أنه بين جنباتها ويأكل من ثمارها وانه على تلك الفرش التي بطائنها من استدرق وانه سيرى الولدان المخلدون كأنفال المكنون. ثم الى جاءت آيات الله قال لا انت لست منهم. وصدقنا. صدق عليهم ابني سبنه. فادق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه يعدهم جاء القرآن ليصبح أبيه يعدهم ويمنيهم سألت نفسك وسألت نفسك يخيه عشرين صحيفة رفعت في كل ليلة عشرين صحيفة رفعت فيها أثناء نساء ورجال هل اسمي واسمك منهم؟ قل لك ان رب العالمين قرأ اسمك؟ ولا ما قرأه؟ ابليس يقول لك انه قرأه يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا نرجع لنفس السؤال هل انت من الصنف الاول؟ اللي يتذبل القرآن وأنا ولا من ثاني اللي على قلوب أطفالها كتاب الله أنزلناه إليك مبارك اسأل حبيبي لأنك تسأل تسأل ماذا ما لا تستقدر قلها قل لي يا ربي أنزلت مبارك قلها كتاب أنزلناه إليك مبارك قل ها لما أن يجيبك ليدبروا آياته ما قال لي أحفظوا تعاب أحفظ. بس ما قهناه ما قال لي أقرأوا تعاب ما قل يسمعوا ما قل يطلوا مع جمال الحفظ والتلاوة والقراءة إلا أن الله عز وجل الاختار في واحد ليتدبروا آياته وليتذكر منهم يا رب وليتذكر أولو الألباب ولا ممكن يقرأ أن واحد، لكن لا يتذكر إلا أولو الألباب الذين خلقت من أجلهم جلح اللهم جعلني وإياهم وإنه لذكر المتع لقومك الله جل درامه يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن شرف لك فعلمه بل الله سلم أنه شرف فقام به أنا أبيه وعامل به في النهار فترى مصحفا يمشي عليها السوال لأجب هذا هو أشرف مخلوق وإنه لذكرنك ولقومك وسوف تسألون وسوف تسألون تعال الذب الرأنيك أجمل لحظات الإنسان أن يعيش في جنة وهو على الأرض أن يعيش بيننا نعمي هذا الكتاب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم السلام على كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني انا ادبر لا اريد ان ادبر كل الله يقول لي اتدبر الآياتك يريد أن اتدبر كلمة فقط لعلكم فتقون أعلم أن الكل يحتفظ وأعلم أن الكل قرأها الكل سنعها لكن ما تذكر وتدبر فيها إلا أذن الأذات أسألك حبيبي بالله وأسألك أغيى وأقفل بالله أني سألت نفسي في كل يوم وسأسأل اليوم وسأسأل بعد أن أخرج هل حققنا الهدف في القرآن أننا نستقيم هل تحس أن نسبة الخوف عندك من الله عز وجل إدادت عن شعبان ولا نفهم إن كانت نفهم فوالله العظيم ما عرفت الصوم وأنك فهمت لعلكم تجوعون الله لو أرادها لعلكم تجوعون لكتب لعلكم تجوعون فتهمنا كلنا ما يسعى الخطأ أكثر الناس صامين كذا لعلكم تجوعون وهنا عشرين يوم يجوع المغرب العش... يجوع الفجر يصطر المغرب ولأجل هذا ما تغير في شيء والخوطة من الله هو نفسه منك شعبان وفيه رجب وما تغير أبدا لأجل هذا أكثر الناس صاهمين كذا طيب يا أخي والله عز وجل يقول أكثر الناس له غلط ولكن أكثر الناس ما لهم يا ربي أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون طيب يعلمون سيعلمون يا ربنا دورهم يأكلوا ويتمساوا ويليموا الأمل فسوف يعلمون كلا سيعلمون ثم كلا يعلمون كلا لو يعلمون علم اليقين لو تعلم أنت وأعلم أنا علم اليقين إذا رأيت المستقيم يحشرون إلى الرأمان وفده تتعلم أن الجوع ما ينفع أن هؤلاء طاموا يوم أنجعنا لأجل هذا قال سبحانه لأنكم تتقون ثم قال كلمتين بعدها إذا ما حركت مشاعرك تراجع احاسيسك وراجع قلبك. لعلكم ستقون اياما. هو شهر. لماذا يقول عنها اياما? كأن والله امتحننا نبعضنا في رمضان. واليوم نعد باقي الاثمانية وتسعة ليالي. وراحت. ما قال ايام ثم سكت. كان يقول ايام طويلة. قال لا. أيام معدودات إذا ما ارتفع نسبة الخوف عندك من الله عز وجل رمضان فمساء أكثر من الآن رمضان جاء ليحل مشاكل الدنيا كلها من الناس من هو قالت من رحمة الله قال أنا استعيلت وفعلت وفعلت كيف في لنجبي فقال الله يا رسول الله أقول لهم أبواب النيران كلها مغلقة وأحدنا يقولوا كيف رحمه رب العالمين أو تموه مقبل قال قل لهم فتحنا أبواب الجنان كلها وكل يوم نقول يا باغير خير أقبل لكن يا عب بأكثر الناس ما هو قانط ولا هو مقصر بمقبل لكن يقول الشيطان أغراني كل ما تسأل فذنب الشيطان ليش لابس العضاية لعلكت فقال الشيطان ليش ما تكتبقى وقال الشيطان قال كلهم يا رسول الله هذا الشهر سيكشف الخفايا ليس هناك شيطان وسوس سأربطه عنكم وأطفده الشهر طيب يا شهوات الدنيا الثعب ونجمة عيش نبغى نأكل نشرب ما عند وجه نتفكر سوف نحرمكم من الأكل والشرب ونصير لغة معها الروح سوف أعطيك الحسنة بعشر إلى سبعمائة بعطيك مع القرآن كل جميع الأسباب موجودة لك وتأبشرت قل لهم يا رسول الله لأنه ليس هناك عرض بعد هذا قل لهم يا رسول الله في كل ليلة بعد ساعة ساعتين ترتفع أسماء من سنرفع أسماء لن تمثه النار أبدا لن تمثه النار أبدا فمن ذهدح الله فينا عز طلع أسله من الصحاة في النار بقي في صحيفة الجنة هنا ويث له الكفور فمن ذهدح عن وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاغُرُ حزاز نسبة الخوف عندك من الله عز وجل لو أقدم لواحد كاسماء ومعه شيك بخمسة مليون خمسة مليون وهو يحلم فيها تلقى مو ولا عنده بيت ملك أقول لها دي خمسة مليون بس أشرب أدهى ربي يشوفه تأشبه أبخل خمسة مليون رمضان والله ما يشرب أقول خذ شيك بأشرة مليون يقول ما أشرب يقول له ما قدمنا لك كأس خمر قدمنا لك كأس ماء حلال يقول اني اخاف اجمل كلمه ممكن تقولها في حياتك انت خايف تخاف من من فقال لك انا اخاف الله يا الله لك 11 شهر ما قلت ما قلت الكلمه هذه 11 شهر ما قلت الكلمه هذه ثم فجأة هذا القوي هذا الذي يمتلك هذه الطاقه وهذا وهذه العظمة وهذا الفار الشجاع تلقاه بعد ساعتين يؤذن المغرب ثم أمد للتقارة بدون شيء ولا أعرض عليه فلاش ولا ريال ثم إذن يأخذها أين الذي خفت من قبل ثلاث ساعات من قال أن رمضان بس النهار إيلة الزالحة أو إن شئت فقل صباح اليوم ساعة الواحدة فجرا كنت في أحد صلاة المطار أنا جئت من المكان كنت في أحد صلاة المطار فأه وأنا أمشي ترى أجد تلك المدشة ترى هذا يعبو قفزاته والله جالس بين جنب جنب القرآن ثم مشيت شيء إلا واحد حاول رجع رجل وجالس يدخن وفي نص الطريق أزعج الناس بس مشيت شيء رحت المغارة جيت واحد تنب المصلح حق المطار جالس لصلي رحت وخلصت خدت وتعطت فوق الطائرة ورجعت وصلي رحت إلى المطعم أخذت ورجعت ويصلي المهم جيت ويصلي معه صليت معه جماعة أقسم بالله أنا اللي حاجت عليها أربع وجوه جرتها واحدة وإذا سجدت كل محده رافع وإذا رافع تقل ما أنت سجد أول ما سلم سلم عليه قال لي أنت بغير تابع معي إن شاء الله تابع رحلة قريبة قلت لا باجع لها كم سال قال ما عليش أنا سألتك السؤال هذا لأنني كان دخلت معي أنا خففت فإن كانت تصلي معي وما عندك مشكلة ترى أنا, أنا يعني أقل شيء بقرأ جزء والله هذا كان يقال لي فالأقل شيء أقرأ جزء في الركعة تحمل معي ونصل لحرك يقرأ جزء سألت بس يقول سبحان الله هذا يقرأ جزء وإذا كانت يدخل ورب العالمين يرى بس المكان وذيك متبرجة والثاني جاءت تقرأ قرآن مستمرة والله العظيم جلس أجول في ذكري في القرآن الكريم والله عز وجل يقول أتمن السبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وما ومأواه جهنم وبئس المياد هم ما لهم يا رب هم درجات عند الله والله بصير الله لما يتكلم عن تقييم الناس لابد يذكر بطرة جل جلاله وعلمه والله بصير يقول لأجل أني بصير رسلتهم ليسوا سواء والله بصير بما تأمنون فلأجل هذا تجد أقوام أرصدته امتلأت عند رب العالمين 22 يوم وطاعد اسمه مع الصاعدين وأناس قد تخلف بعد هذه كل هذه المزايا كلها في رمضان أبواب الجنان تفتع وأبواب النيران تغلق وكل يوم عتقا وينادي منادي واصفد بعد كل هذه نزل جبريل عليه والسلام وهو يسأل من هذا وهو صاعد يقول آمين معا شوف الله إذا أعطى لأعطيات كلها وإذا أعطى بكرم اعلم أنه إذا أخذ من يترك لأجل هذا قالوا تطيع ربك ينزل عين مائدة من السماء لما أنزل الله المائدة اشجعهم قال بعطيهم كل شيء إني منزلها عليهم لكن قل لهم يا عيسى من يكفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يعني هذا اللي فصدنا عنه الشياطين وابعدنا عنه كل شيء وعطيناها الفرصة وقلنا اجلها اليوم ونطلع اسمك نزل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يصعد المنبر فقال قل امين الصحابة سمعوه قال امين ما حد كلم انك انسلم قالوا لما انتهى يا رسول الله سمعناك قلت امين ما احد كلمك قال لا بلا بل كلمني جبريل وعلى ان الله جل جلاله يقول كلهم من عليه رمضان بعد المزايا كلها وخرج ولم يغفرنها فأبعده الله يعني لا عنه يا رسول الله يا مقيمة لا تشفع فأبعده الله فأدخله النار قل آمين قال آمين ثم يأتي حسالة من القوم ليفسدوا علينا رمضان هذا اللي يسلم من لم يغفر له أجل يا رب اللي يستهزئ بدينك في ايش تسوي فيه والله يا جماعة لو كنا صحابه والله لو كنا الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفجر نقوم الليل وطيام في الهواجر طول أيام السنة ثم بعدها نهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام مشوا 600 كيلو مع النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالسيارات ولا بالطائرات على الأقدام ماذا تريدون قالوا يريد نصر محمد عليه الصلاة والسلام ودينا تركتم أهلكم وأولادكم وأموالكم انظر إلى غنى الله بعد هذه القصة تركوا أموالهم وأنفسهم وغضوا أنفسهم وتركوا أليهم كل شيء ثم خرجوا نصف هذا الدين ثم نسل أقوام منهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة نسوا منهم أنفسهم ثم قالوا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطون ولا أكلب أزنا ولا أجمل عند اللقاء قام أحد الصحابة بطل فذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نحن في جهاد معك وفلال وفلال يقولون ما رأيت أبنس القرآن هؤلاء أرغب ولا أكلم أكلم ولا أجمل عند اللقاء يقول ابن عمر والله راوي الحديث يقول والله رأيت أحدهم أحدينته أنفسهم هؤلاء قال رأيت أحدهم يرأ بعين ويروي لها ما رأى يقول رأيته أحدهم متعلق بنطع ناقض النبي عليه الصلاة والسلام رجلاه تخطان في الأرض يقول والله يا رسول الله إنما كنا نقطع الطريق والله لا يدخبنا والله يا رسول الله إنما كنا نقوب ولنأكب قص هنا تحب كلام عمر يقول رجلاه تخطان في القرد ما هان على النبي عليه الصلاة والسلام يوضف الناقة شوئي لأنه ما عاد يسوى شيء عند النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول الله هذا مجاهد معك. ما عاد يسوى بعد ما نسي نفسه واستهزأ بالدين يخطأ أنه يسلم تجذبه ما عنده مشكلة فكلا في الدين يقول يا رسول الله والله إنما كنا نكون منعب إنما كنا نقطع الطريق ويقول ويرى النبي عليه الصلاة والسلام بن عمر يقول ولا يَنْسَفِتُ إِلَيْهُ قبل قليل لو قال يا رسول الله قال نبيك حريص عليكم بالمؤمن روح في الرحيم ليش ما رأهم هذا لأنه طالع من المؤمنين أصلاً ليش ما هم قالوا رسول الله لا يلتفت اليهم ولا يكلمه إلا بما امر عليه ولئن سألتهم ولئن سألتهم إنما كنا إنما كنا ولا ان سالتهم ولا ان لا يقولون الا ما كنا الا كنا نقوب ونلعب طول كل ديننا قبط المسل وقبط الحلقات اللي عن رب العالمين ودينا قل ابي الله قل ابي الله وآيات ووسورك كنتم تستمزئون الله يقول قل ابي الله مع العلم انهم ما قالوا في الله شيء ولا قالوا في ايات لا شيء ولا قالوا في رؤى لا شيء هم استهزؤوا بالقراء الذين تمسكوا بدين الله في ملابثهم في سمعاتهم في كلامهم الله لما لم يقل قل ابالقراء كنتم تستهزئون من اللي شرع الصواب القصير حينما يذهب يتهب إلى الى ما عندك ماش يعني لا والله عندك والله عندك ليش يقول يحطها فوق لأن الله يريدنا كذا ونحن نريد جنة جل جلاله لأن رسول الله علمنا كذا اللي هي هذه ليش حطناها ما عندنا سوط لحمق والله عندنا المشروعات من اللي شرعه في ولا فيجة ولا بيرزاتي ولا قلبة بثلي شرعه محمد عليه الصلاة والسلام منك الشرط لما تهدئ بأشياء شرعها الله الله ما حسبها على الصراء حسبها على نفسه جل جلاله قال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبرون قد كفرتم بعد إيمانكم أعند خطاب يقول قل لا يقعد يصريحه ثم نذره وخطى نبقى الطريق هذا يا جماعة لأنا الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أتيتم تنصرون الدين ما نبقى كونه تنصروا الدين ويستهزئ لا ترجع فكيف فينا, فينا نحن اللي ما نصرنا الدين المستهزئ فيقول قال يا أخي احنا ما استهزئنا احنا بس سمعنا ورأينا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم بس سمعتم احنا سمعنا ورأينا ضحكنا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزر بها ويستهزر بها فلا تقعدوا معه فلا تقعدوا معه طيب يا رب ما نجدر نجعد اشتزاءهم إن لكم إذا مثلهم طيب يا ربي لا تقعدوا إن لكم إذا مثلهم إلا الله إلا الله جامع المناصقين والكاثرين في جنة جميعا فلا بد لنا عن الجنة ماذا يرتعدنا إذا تكلمنا عن أنهار الجنة وأن الوعد هناك تفسد بسبعين حلا من رقة الطبقات التي أبدعها رب العالمين صنع الله أنه مخ خساطها من وراء الحدن ماذا ينفعنا إذا تكلمنا أن نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وأن زوجها على طورة يوسف ماذا ينفعك إذا تكلمنا أن المرأة هناك لو اطلعت على الأرض لما لأت ما بين السماء والأرض هيحة ماذا ينفعنا إذا ما عرفنا كيف تدخل الجنة حبيب الغالب ولأفضل الكلام أني سأسألك سؤال تذكرني فيه فأسألك أخيكي سؤال تذكريني فيه السؤال هذا هو كم رصيدك عند الله خذني على قدر عقلي كم رصيدك عند الله ليش ما قمت كم رصيدك في الدنيا لأن ما تكلمنا أو ما تكلمنا انظر إلى المقابر أقفن بالله ما في واحد منهم مع دفاقة فيها والله ما في واحد منهم تأتي الأرض مع المحفظة فأنا أقول كم رصيدك عند الله حتى ينأكل خل معك ليش هل ينفع الرصيد أصلا؟ ثلاث حالات في القرآن في الكتاب الله عز وجل والله إن فهمتها لن يكون لك بأس في الدنيا أبدا وجه واعت في صورة الأنبياء وتعرف فيه كم رصيدك وتراجع في نفسك اقسم بالله لن ترى بأسا وشؤما بعد اليوم أبدا لا مرض ولا سجن ولا عقم ولا أي أمر في الدنيا لكن لا بد أن تعرف قبل أن تقرأ هذا الوجه كم وصيدك. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل عليه السلام أخير النبي عليه السلم يسمعها لأول مرة لأول مرة يسمع هذا الكلام الرسول الله عليه وسلم والسلام يسمع جبريل وجبريل يقرأ عليه القرآن تخيل ملة يقعد يقرأ قرآن لأول مرة وأيوب ثم فلذ ينتعلم أعنف حالات في الدنيا وشوف كيف حلها الله وشوف كيف خاطبت في آخر العيات وَأَيُوبَ إِذْ لَذَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِ يَضْضُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمَ اللَّهِ رَحِمِي تعرف ايش معنى يضر؟ لا تكمل الآية اللي بعدها مشكلتنا خلطنا الآيات وما فعلنا شيء تعرف ايش معنى مَسَّنِ يَضْضُرُّ؟ هل زغبت يوم الأيام ترجع فكر في حد أولادك الآن فكرت يوم ترجع ثم فاجأة داخل أنت مبسوط تتمنى أن يتلقفك ابنك باحتضانا وإذ بأمة تتلقافك الدمعات على خدودها تعالى تعال تعال ثم إذ به يرطب بين يديك وتقعقع روحة ثم فجأة الهدأ ولا حراك ثم حملته ونمته إليك وكأنه قطعة منك وبدأت تحس بأعنف وأسوأ وأبشع مشاعر في الكون وعلمت أنك لن ترى بعد اليوم وعلمت أن لم يبيت في بيتك الليلة وأخذته لمرسلة الأموات ثم أخرجوه لك بلفافة بيضاء ثم وضعته في تلك الحفرة ثم تدبت عليه التسار سبت عليه التراب ثم رجعت وأنت تعلم أنك والله لن تراه ثم رجعت ودخلت في غرفة ورأيت ملابسه. اللي عن مشاعرك عمد سكتور عيوب جربها 14 مطلح عرفت ليش قال نسان يبضل 14 ولد يدفل هذا وهم يبعزونه يقلون فيه واحد بعد مات التالي. ينتهي 14 فضل بيت عرفت ليش معنا نسان يبضل ثم بدأ البلاء في نفسه خسر أموالها ايه تسوى الأموال عند الأولاد ثم بعدها في جثنا حتى صار ايوك اجلس اذا قام نصف ايوك طائع جلد الثاقص قال ما سني هل فهمت قبل ان تقومن ايش معنى ما سني الضبور اني ما سني الضبور وانت ارحم الراحمين النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك ارق مشاعر هيعلم ايش معنى الضبور نبي اعتلم جرب مرة واحدة ايو دراهيم عليه السلام إبراهيم ابنك إبراهيم بس قع قعبين ذي الله سلم بكى قالوا تبكي وأنت رسول الله قال إنا العين لك القلب لا يحزن وإنا على صراقك يا إبراهيم ما محزنون فحسني أسلم لأنه جربها فيقى بي إيش معنى مستني ينتظر الله ينتظر من ذي الله بعدها إيش رب العالمين أمني مستني الضر وانت ارحم الراحمين. فاستجبنا. سبحانك. سبحانك. بدون مواعيد. وبدون تعال نشوف لك شف عنيك. تعال نشوف جلسات نفسية مع قلبك المكلوم مباشرة طائل فورية. فاستجبنا لما اعظم الله. فاستجبنا لك. فكشفنا ما به من ضر يبرا زالت المشاعر السيئة وزالت الأحاسيس المرهقة وزال الحزن فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وتعالج الجروح من الداخل والخارج فكشفنا ما به من ضر وآتينا أجر به مطلب هو طلب شيء واحد بس هو طلب ان يفشف ما به النظر ماذا اغتطيه يا رب وآسي الله اهله وابجعنا ارباق واحد البيت احده غير الله لا والله وآسي الله اهله ومثلهم معهم هو ما طلب وحنا سينا وأحنا من عندنا وذكرى شوف السؤال والكلام اللي يقولك الحين وذكرى للعابدين ليه يا رب قلت العابدين قلنا ليه يا رب ما قلت, قلت بذكرى للداعين عشان ندعو استخدامنا ليه يا رب يدعو أيوب بشيء واحد تعطيه ثلاث أشياء إنّا إِنَّا وجدناه صابرا يقول عند رفيد نعم الاب الله يقول نعم عن أيوب ليش رب كم يملك نعم الاب إنه أواب يقول رفيد مليار إذا أخطأ جاء وانكسر يا رب أهل عندك كم رفيق شوف بالحالة اللي بعدها قايم الآيات اللي بعدها وإسماعيل وإدريس وثلكفل كل من الصادرين يقول كل هذا اللي عندهم وطيف فبرضه وأدخلناهم في رحمتنا ليه يا رب إنهم من الصالحين ثم عطاك أعنس حالة سجن في الأرض ولن الدهم غاضبا فظننا لن نقضي عليه فنادى السُّبلُ ما أعنس سجن والله لو تسجن في جنزانة انفرادية أول من تسجنون على الأقل عندك ما عندك غضاء في بشر جلس شوفهم إذا تعب تجعب فلا دارك الظلمات من يلادي إلا الله ألا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين. الاضلاع قبان حوت. والظلام قد اطبق ثلاث طبقات. اذا اراد ان ينام ما يستطيع لان البطن الحوت مليان سوائل والروائح كريهة. الله سمى حاسة بالغمس. ان بيعسلم يسمع ايش ممكن يقول رب العالمين. لا اله الا انت سبحانه. انني كنت من الظالمين فاستجبنا لك استجبنا له, له. جيناهم من الغم يا ربنا لما مجاوبك كم رصيده فلوناء من منه انه كان رصيدة مليان تاريخ معنا فلولا أنه كان من المسبحين يقول لو أن ما كان من المعظمين المنزهين رصيدة مليان تعظيم لحرمات الله يا ربي لو أن ما كان من المسبحين قال بكل سهولة لنبيت في بطنه إلى يوم يبعدوني قل كم ما طلعه كم ما حتى نتورط وما نجى رب العالمين تاريخا تاريخان قال لو كان الله نساء الآن في أي بطن حوت يوجد اسمائيوس عليه السلام الحالة الثالثة أعنف حاله وأصعب حاله وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تدرني فردا تعرف اللي قاعد تتكلم لا يأثن أسألك بالله تم جاعت وجاك ولد احضلها منك قصند الله لو شاء الله ما تسمع أحد بالبابا هذا سأل بعد مئة ثلاثة ربي لا تذرني فردا يطلع يشوف الناس كل واحد مع أولاد وهذا أولاد يخدمون وهذا أولاد يحبون وهذا بعد مئة ثلاثة حرّت خلبه قال ربي لا تذرني فردا تيب تموت ربي لا تذرني فرده هو أنت خير الوارث عمره مئة سنة يا جماعة وزوجته عمرها تسعين وهو عقيم وهي عاقر أربع حالات الواحد منها فقط كفيل إلا يسمع أحد يقول بابا مع العجب كيف يرد الله عليها وأنت خلو وارثين فاستجبنانا ما قالت نوصل تقاريرك لفرنسا وألمانيا ونشوف، بلا أخذ عين أو نشوف مباشرة، فاستجبنا عالاً وهذنا عنه يحيى خلاص شرب. هو طلب هذا، وأصلحنا مغلب وأصلحنا له زوجا بشرى كل واحد منهم يسأل سؤال تم تعطيه أكثر من السؤال. يجيبك يقول ليه. قل لي قل لي قل لي ما اسأل اسأل, أسأل. تلقي الإجابة لك رب العالمين ما أفرطنا به الكفاء وَأَطْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُ ما لهم إِنِّ لَهُمْ كَانُوا أرصده كَانُوا الله ما ينسى يشكل ان انهم كانوا اسرعوا في الخيرات ويجرون نغغدا ورغدا وكانوا لا خاشين هل تسارع في الخيرات يقول الله ما رايتك إذا علم أن هذا الأمر الرضيني ما يفعل بس يصارع فلا انت هل تخشى في صلاتك ادلكم في والله يحبك أي مشكلة لكن كل رصيبك؟ لأجل هذا قال حبيبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام بقى الرجل يطيل السفر أشعث يا جماعة من المعتنى لا ينزل مفردات عدد والله ما زاهر المفردات كذا زيادة عشان يكفر الحديث وهو أقل الناس لكلام عليه الصلاة والسلام والله ما اختار هالكلمات إلا لأن الله شرعها قال قل لهم يا رسول الله لو يطيل, يطيل السفر أشعث يعني أشعث يعني إحنا نرحمه ونحن لسنا برحمة رب العالمين احن نرحمه الله ارحم النام قال اشعر اغبر وطيل السفر احن سافر قضعت الهسفل ويرفع يده الى السماء قل يا ربي يموت قد على المسط تكالبت عليها الغموم يموت فيقول يا رب يا ربي ايش قال مبيع سلم اعطاه الله اعطاه من مبيع سلم في هذا الحديث إن قبل لا يرد الله عليك دعوتك ينظر ينظر لشيء وإلا هذا الرجل جميع أسباب الاتجابة موجودة فيه أشعث مسكين يرحم وأخبر وأنه مسافر والله وعد المسافر أن لا يرد دعوته وهو مضطر والله يجيب المضطر مع كل هذه الشروط المتوفرة فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الله عزه إلى مصيدة قال لما أكلوه حرام مصيد كيف تودا في دا قال الله أهلي ولك العافق قالوا ما أكله حرام ما عنده مشكلة في القرض والمساهمة لبويه ولا لا. قالوا ما أكله حرام حبيلي تحتاج الله والله والله بالله تحتاج الله في كل شيء وما أكله حرام ومشره وهو حرام وخض بالحرام عيون مليانه حرام وسبعه مليانه حرام وخض بالحرام فأنا يستجاب الحح الرائدين فأجمال يؤثر والله ممكن يعطيك ربعين لكن بيأخذها في الاخرة مثل ما عطى ابليس قال انظرني قال انك من المنظرين لكن متى يعطيك راضي عنك ويعطيك اكثر مما سألت قال بعدها بعدها للايات عشان ما يظن الناس ان هذا بس للرجال قال والتي احصنت فرجها يقول حتى هي صيد ما قالوا مريم ليش ما قالوا مريم قال والتي احطنت فرجها اعطاك رصيدها اعلى رصيد سلسلكة مريم باجل هذا الله كل ما ضرب مريم مثل قال مريم ابنة عمران التي احطنت رصيدها انها احطنت فرجها فاتخذت من دوني الاجابة كل ما نذكر مريم سلسلكة العصة يأتيها ملك من نور على اجمل صورة في البشر ثم تقول لاني اعود بالرحمن إذا انت عذبا وما عندك أحد غيرك روح الأسواق بها العضايا المخطرة عشان تتعرض لا لو أساها وعرض عليها وهو من نور إني أعوذ بالرحمن منك يا ليتني مت شوف العساء قبل هذا وكنت نفسيا من قال الله حتى هذه ومرنيم والتي أحسنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين يقول لو سألتني لو أعطيها أي شيء بقولها فاستجرنا له فإذا سألت أنت وأنا وأنت اشتغل عنها قال إن هذه أمتكم أمة واحدة نعلم هذا المشهورين بس والأنبياء لا قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون قال فادعون قال دخل رصيد فمن يتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الطالحات اللي عنده رصيد وهو مؤمن فلا كفران لسعيه إذا قال يا رب نشوف وذن أنت فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون جلس النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤدب شخص ما مرجل بهندام ولباس جميل وعاليق قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا قال ما تقول في هذا شو رأيك يا له قال يا رسول الله يا شو مستحيل قال يا رسول الله هذا فلان ابن فلان حريء ان تكلم ان يسمع وحريء شفع أن يشفع وحريء النكع أن يمسع لو يجي يخطر بنتي آفية فكت النبي عليه الصلاة والسلام دقائق لحظات إذ بأرجل آخر يدع قال يا فلان لكن هذا لباسه مرقع والمعنى مخطوفة قال رسول الله سلم يا فلان ما, ما سأقول فيها ما شو فيه؟ قال يا رسول الله هذا فلان صلوك حريء ان تكلم ألا يسمع يقول ممكن أن يجعب يكلمني أروح ويتكلم وأسنع عند البشر حريء ان تكلم ان لا يسمع وان شفع ان لا يشفع وان نفع ان لا ينكح. امر النبي عليه الصلاة والسلام ان تبرز له من الله عز وجل رصيد هذا ورصيد هذا حتى يتكلم امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يتكلم هل تعرف ماذا قال قال والذي نفس محمد بيده لهذا اللي قلت عنه نصعلوك وانك ممكن تذفع اذا تكلم وما الزوجة بنتك والذي نفس محمد بيده لهذا يساوي عند الله ملء الارض من باك يقول تعال بمليارات البشر واكل الدنيا كلها مثل باك وخلهم يزول يا رب اذا خلصوا خل باك يقول يا رب اما جاء للذين النجار الذين آمنوا من الصالحات كالمقتدين في الأرض النجار المتقين كالفجار إن مساعيكم لا شطر أو سنعرف مقديرنا عند رب العالمين آخر كلمة أقولها قال مشهد حتى نعلم كم رفيد رفيدك جلس النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أرصدت أطحابه قال من أصبح منكم اليوم الصادمة هذا تغير رمضان مباشرة وفع وبكر ريده قال أنا يا رسول الله وهو أكبر من صلى اليوم منكم على جنازة قال أنا يا رسول الله من تبع اليوم منكم جنازة المقبر انا يا رسول الله من عاد منكم اليوم مريضا انا يا رسول الله من تصدق اليوم منكم على مسكين انا يا رسول الله قال الله عنه ولا سوف يرضى تعرف اش معنى الحديث يعني من اطبع منكم اليوم طائما يعني من اللي جذر ينتصر على شهوات نفسه ويبعد عن وجه النار سبعين سنة قال انا من عاد من مريضا يعني من اللي قدر يشغل الملائكة تستغفر له وتدعون حتى يصبح في اليوم الغد قال ابو بكر انا شغلي الملائكة يدعون له قال من صلى اليوم على جنازه كل وحده عليها قيراط انا في اتباع انا من صدق على مسكين انا تعرف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم لهم في تجهيز جيش العسرة يوم ان احتاجت الامه وامه محمد عليه الصلاة والسلام شاف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي سمي هذا المسجد باسمه ونحن نبكره الان ولا حسناس وهو لا يعلم لكن الله يعلم احصاه الله ونسوه جاء عثمان, عثمان رضي الله عنه جاء بكم بمئة من الابل قال باحمالها يا رسول الله في سبيل الله دخلوها في ميزاني عندكم دخلوها في خذوها ما قلت نحن احد براء بلاء مئة من الابن بأعمالها يا رسول الله فجأة الله كتب المئة دخلت الثانية بدأنا عجل نتكلم ويوطف الجنة قال مئة اخرى يا رسول الله مئة باسم عثمان رضي الله عنه الثالثة مئة باسم عثمان اوحى الله عز وجل الى النبي عليه الصلاة والسلام بيعطيه كشف حساب لرصيد عثمان قال قل لعثمان ما رصيدك مليان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ابدا ترك من عثمان تدري ان المئة هذه سجلت الواحد قبل عثمان جواب لا تكتب في صحيفة عثمان كتبت صحيفة واحد مصر ضيباء في صحيفة أبو بكر في واحد. عثمان كلها مسلم عليه أبو بكر كل أعمال عثمان سويزان أبو بكر خلافة عثمان كلها ضربت في صحيفة أبو بكر قبله أبو بكر بشر. اشتغل حقا بعيش قليل يشتغل على الناس يصح هذا ويكلم هذا ويدعو هذا ويأمر هذا المعروف ويدعي هذا يا رب اجعله يجعله يجعله هل بكرت يوم تأخذ لك مئة شريط ولا مئة مطوية وتجتهد على الناس وتقطع لك ارصده كم رطيبك طلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام والله يا جماعة لو كان زودها رئيس دولة او ملك دولة ثم طلقها يحفلها جزعة وبيكذرها من طلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق تيتكوا الأنبياء والملائكة ثم يتكلم محمد عليه الصلاة والسلام أ أغلى قدر وأغلى رصيد عند رب العالمين هو رصيد محمد عليه الصلاة والسلام الرسول خلال حفل ثم قال لها أنت طالب كسر النبي عليه الصلاة والسلام مجددها حطّ مشاعها لا والله النقها نهبت إلى بيت عينها. لا تلوموها إن بكت الدم فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاء فجاءها خالاها عثمان بن مضعون وأخاه الآخر وأخيه الآخر فبكت حصة أعضي الله عنها قالت والله ما طلقني من شبابه والله ما طلقني من شبابه لا تلوموها على مساعره فجأة إذ بالباب يقرأ من؟ قال محمد رسول الله فتجلبت لله درها. تجلبت وهو رسول الله. مهبخ زادها. وهو رسول الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي اتا بك يا رسول الله. فالله رب العالمين بيته. قال جاءني جبريل. هل ما كنت فرجعها? لكن جبريل. وقال ان الله جل جلاله. يقول حصر ما قال روح خلو بك يجيبها ولا عمر قال انت ترجع انت رجبها انت رغبها راجع حفظة ليه يا رب كم رطيبة عندها عجل الفتاتين ولا تحفر اسماء المغنين لا راجع حفظة فانها طوامة القوامة وانها زوجة تفجل دافع عنها رب العالمين عندها رصيد ما ينسان الله عز وجل إلا دخلنا الرب تضيع حقوقك عند البشر ما تضيعهم عند الله فكم رصيدك أخيّا أعطي أيام قد لا ندرك هذه الأيام اليوم صلينا على ثمان في صلاة العصر فقط يأتيجا هذا لكلهم أعطاهم الله من العشر فرصة يوم واحد تخيل أنها ما رفعت أسماءهما فينا أعطاهم فرصة أمس والليلة وبكرة بصفون قدام نفس الرجال وإتيجا لا يقول لك بليش أنا فلك منهم والله العظيم ليس هناك أي لنا أن أكون أنا أو أنت أو أنتي لكن إيش نقول رب العالمين في ناس يعطينهم ثلاث ليالي وفي ناس يعطينهم رمضان ثم بعد 11 شهر يأخذها الله فيه جبل حقه في جبل عيدود المزايا حقت رمضان السنة القادمة اليوم أتى رجل بعد كن في المغرب وأعطاني رفيض من أخبص الرسولات، استقبلات القنوات الخليعة أول ما خلصوا سال كلمة المغرب جاء قال أنا بسوي كل شيء بس أبغى ربي رب يصرف لنا قلت الله يدروك أسأل الله أن يجعل من آله فردوس الأعلى أسأل الله أن يجعل اسمه أول الأسماء الطائفة في الليل جاء أبو كزجاع قال أنا بسوي كل شيء والله ما في أي علام ولا علامات الاستذان الخارجية قال أنا سويت سويت سويت أنا الآن أبغى خلاص أبغى الليلة اسمي يطلع من رب العالمين يقول أبغى والله يقول أنا أبغى وروحة كثرة يقول أبغى وروحة كثرة لكن يقول والله أبغى رب العالمين يشوفني وإلى ديوم القيامة تشهد أنت أني عطيتك الرسيب أرشتك أنا بغير كل شيء تخيل لها الليلة. يكتب عند رب العالمين في صحيفة في صحيفة اليوم أن رب العالمين فرح لأجل منسبب هذا تخيل يكون في صحيتك يوم أن صرحت يا رب العالمين، سوي فيك. ماذا هو رزقك؟ ماذا كسر؟ إن شاء الله بعد ما ننتهي ماذا صنعت أنت حميل غالي؟ قد لا ندرك، بس لو أدركنا، لو أدركت البقيه، فصلاة الصلاة الأول لا يفوتك عبد الحريدي. أبدا تحملي فرملا. صلاة الأول لا يفوتك. لو فاتك أبك يا الله رب هذا لي قبلي كتبوا يا رب الصلاة الثانية أقم قبنا. سنة الرواتب إذا كنت ما صلي أحد شهر صلها، وأنت أختي أول ما يأذن. فلي شو رواتب اذا ما سجلتها قبل توجه ما بعد طارت المساله الثانيه حبيبي اطراء في الطوال كم ختمت المراعي الارض وكم ستختم ليش ليشوزون الناس يعني اللي امس جالك طن في المطار وذاك اللي دخل هذا زايد على هذا بايش ما عنده وزن والله عنده لاجل هذا الله عز وجل قال ويوم تقوم الساعة يوم يتفرقون ما نحطهم مع بعض لكن شفتم في المطار مع بعض لكن هناك يتفرقون في كل شيء في كل شيء في اللباس والشمام والطعام في حبيب الغالي القرآن كم ختم في كم تختم إذا كنت ما تقعد بعد انفجر الاشراف اقعد هاي بس اقعد لو بكرة لو بس هالأيالي باقي ساعة واحدة تقرطي فيها جزئين الشمس الزاء وثنى اشراف, اشراف. صدق ركعتين يكتبك الله كأنك حاج ومعتمر وتوضع في ميزانك ليش طيبش في الليل بشوف الله من اكتر واحد شان يرفع الاسماء اشتغل على اربعة او خمسة من من اهلك كيف تكون بيوبك بتبت أرقدها اجترو عليهم من الان بالأشروط بالمطويات بدوا أعنهم انطرح ينزل الله عز الله يا رب أضعهم في ارتفاعيتي أضع هذين في أصفيتي انطرح شو مش بعديك في العالمين واتصل الموظفين صل في الراجع أو في اتجي خذ على كل جنازة دور مريض خمسة وسبعين ألف يستقبلوك يمكن يا أخي يستقبلوك من الصباح لين الليل يبدأ العدد تنادلي الصباح تطلع اسمك موجود استقبلوك لين ما يحدو بروبك لو مريض بعيد روح الجنادة واتبعها مر امر سعاله انت رايح الثانيك رايح, رايح لدرر هالك كلم اهالك خذ معك اهالك ماذا وهالك خذ اصدقات خليك توقف والله في ناس فلي مكتوب لها خمسطعي صلاة كلم هذا وكلم هذا وكلم هذا ليه ليش واحد بنسر والأرض تخلص قالوا نكسر قالت الله اكثر تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك أرى الله نجعل صاحبه رسيبه منهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم قول الألباك جاء الله ما يطلع رمضان ومعيز وتفاك وقّى أنسحها الآن أبغى بي شوفني يمسح لي خطايين والله ما يبقى هدىش فوق إليه أكثر ماذا الناس كلهم متوقعون والله بيسألك عن ناسك عن فأولادك فتذكرون ما أقول لكم تذكر إذا رأيت ولدك المستشفى ينزل يموت ودخلوا العمليات تذكر كم رصيدك إذا قلت يا رب تذكر هالكلمة إذا رأيت تكالبت عليك الغموم وقلت يا رب تذكرها الكلمة إذا دستوا في التراب تذكرها الكلمة وسيأتي والله هذا اليوم فستذكرون ما أقول لكم وأطوض أمري إلى الله إن الله بصير بأجل هذا يسمح ويأذن لأسماء تطلع وأسماء لا لأنه هو لأنه بصير إلا الله بطير بالعباد اللهم أني سائلك من وجهك الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك بأحب عمل ضفع إليك بأحب اسم تحب أن تسمعه يا ربي يقدم بين يديك اللهم يا ربي كما شرفتني برؤية أحبة في هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم شرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش اللهم يا ربي إن ذلك عليك يسير وإنك على ذلك قدير اللهم يا ربي إنها قد رفعت إليك عشرون صحيحا اللهم إن كنت رأيت أسماءنا معها وقرأت أسماءنا اللهم فلك الحمد حتى ترضى ولكن الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا فما كان ذاك ليكون إلا لفضلك جن جلالك وإن كنت تعلم يا ربي إلى الآن وأنك ما تمعتها ولا رفعتها اللهم فلا تأذن صحيفة هذه الليلة أن ترفع إلا واجردت فيها أسماء اسمي وأسماء هؤلاء وكلنا من ساكلنا إليك يا رب العالمين أسماء والدينا والدي والدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا يا ربي ومن أحببناهم فيك ومن أحبنا فيك اللهم اصر إخواننا ومجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدد ربيهم اللهم كلهم ناصر ربيهم أنقلا ناصر كلهم معين وكفى بك يا رب معين واهم يا رب إنك أريتنا قوتك بهذه الإعصارات وهذه الزلاسل في كواني تذمر بها ما لين يذمرها في سنين ما أقواك يا رب ما أعلمك يا رب ما أشذبك واهم مضكش بالكفار يا رب العالمين الدين اللهم ابتش بأعداء الدين بقشة من عندك يا رب العالمين اللهم صب عليهم في هذه الليلة في هذه الليلة سوط عداءت من عندك اللهم يا رب اغفر عليهم الريح العقيم التي ما تدر من شيء ادف عليه الا جعلته كالرميل اللهم من ارادنا واراد اسلامنا ونساءنا بسوء ورمضاننا اللهم فاشغله في نفسه اللهم فرد كيده في نحره اللهم فإنه ما طغى ولا طغى إلا يوم أن أكرمت بل متعت هؤلاء وآذائهم حتى الذكر وكانوا كل من اللهم فأشغلهم في أمطار اللهم فأشغلهم في أمطار اللهم رب الأربعة مالك المولى اللهم آمين في يوم فيلورنا وأصبح عيننا ولا تأمولنا واجعل ولايتنا في من خافك اللهم جعل ولايتنا في من خافك اللهم جعل ولايتنا في من خافك واستقاك استبع مك يا رب اللهم يا رب ولا علينا خيارنا، عطفنا شر شرائنا، اللهم يا ربي عليك اللي طاعت السوء يا رب العالمين، اللهم عليك اللي طاعت السوء ربنا، اللهم يا ربي إني أشهد لا أسألهم عليه اجرا واني قد أطعت عليه اللهم ثلاثة جعل جزائهم إلا العفنة يا رب، اللهم جزائهم وهم يا رب جعل كل واحد منهم يبنى له ويكتب اسمه في هذه البلاد. في جنته قصور يا رب ونورا وحضورا من نسائي وتجال يا رب العالمين آسف أحدث عن إطاره لكني والله لا أسألكم عليه أجر ولا أسألكم عليه مال إن هو إلا حب لسنا فقبلوا حفظ دوبنا إنك الله وسلم وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في دار الصحابة للإنتاج الإعلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.